بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معذره الانقطاع قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيعات عن سليمان ابن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد شواء يعني لحم مشوي لحم مشوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع أن طبعاً إحنا بدنا نذكر هذه الأحاديث أولاً تعرف الطعام اللي كان بيأكله النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف من ذلك الجواز ونعرف أن هذا الطعام كان يحبه رسول صلى الله عليه وسلم بعض الأطعمة اللي تورط زي الدباغ زي العسل زي الحلوى زي الخل هذه الأطعمة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجانب مشوي يعني كنت ضيفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عند أحد الناس قال أتي بجانب مشوي وده كان في الليل ذات ليلة، جنب مشوي يعني لحن مشوي. قال ثم أخذ الشفرة، هنشوف النفس صلى الله عليه وسلم كان بيحب إيه من ال ده أو من مثلا الشيء المشوي. قال ثم أخذ الشفرة جاهز السكين كده، فجعل يخز يعني يقطع. قال ف يحزه. قال فحز لي بها منه قطع مني جزء قال فجاء بلال يؤذنه أو يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تريبت يداه قال وكان شاربه قد وثاه الشارب مين دا؟ المغرب من الشعب فقال له أقصه لك على سواك أو, أو قصه على سواك إما قصه على سواك أو في الوقتين أو, أو اختلف الراوي يعني أو قصه أنت على سواك يعني إذا سواك كده وقص ما يزيده على السواك أو ما ينزل على الشفاه ونحو ذلك قال حدثنا واصل ابن عدي الأعلى قال حدثنا محمد ابن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم من فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنها سمنح كان حبيب صلى الله عليه الذراع ذراع تمام؟ يجي معنا بعضها أن النبي صلى الله عليه كان يعجبه ذلك لأنها يعني كانت سهلة في الهضم وكانت سهلة في أو أسرع طيبا تطيب بسرعة يعني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داوود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع يعجبه الذراع يعجبه الذراع الذراع الزراع هنا فاعل قال وسم في الذراع كان يحب للصلاة من الذراع ذراع الشاه يعني وَسُمَّ صلى الله, صلى الله عليه وسلم في الذراع يعني وضع السُم في ذراع الشاه عندما وضعته اليهودية أو اليهودي وكان يرى أن اليهود سموه صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن, بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكن الشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتن الذراع ما دعوته صحيح هذا بركة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو عبيدة طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم عملت طبيقه في قدر في إناء يعني وقد كان يعجبه الذراع يا وضعتنا هو الشاه ناولته الزراق قال ناولني الزراق بعد ما بعد ما ناول ابو عبيده الصلاة أكله ثم قال له ناولني الزراق اعطاه الزراق الثاني قال له ناولني الزراق فتعجب ابو عبيدة قال وكل الشات من ذراعي يا رسول الله يعني فكم ذراعي رسول الله مثلا فقالوا الذي نفسي بيده لو سكت لنولتم الذراع ما دعوت وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو انت سكت كل ما أقول لك هناون الذراع هتاج الذراع قدامك ستجد ذراع أمامك هذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت سيدنا وبايدة لكان لم ينتهي الذراع من تدري أبي وبايدته هذا الحديث صحيح قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع وحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجة يعني مكانش الزرع يعني بيحبها جو النبس الصالم يعني كانت الزرع حب إن رحمه الله صلى الله عليه وسلم ولكنه سيدة عائشة تنكر أنه كانش ولكنها تقول يعني مكانش بيحبها كما ترون يعني أو كما تسمعون الحب يعني الأكمل ولكن أبطر حيث كانت تعجب في الزراع صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد اللحم إلا غبا يعني كان حيناً كل وقت وقت يجد اللحم صلى الله عليه وسلم وكان يعجل إليه عندما يوضع الطعام أو يرزق مثلاً بلحم فكان يعجل يبدأ باللحم ويأكل بسرعة فكان يحب الزراع لأنها أعجلها نجاب كانت تنضج بسرعة صلى الله عليه وسلم هذا الحزن الضعيف قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد. قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله عبد الله ابن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. أطيب اللحم لحم الظهر. ظهر الشاء أو ظهر البعيم ظهر مثلاً البهائم نحو ذلك. هذا في حد ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد ابن الحباب عن عبد الله بن المؤمن عن ابن أبي ملايكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل ورد معنا هذا الحديث قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر, أبو بكر بن عياش ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن, الشعبة عن الشعبي عن عن أمهان قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أكثر بيت من أدم فيه خل هذا الحديث صحيح هذا الحديث حسن هذا حديث حسن ما أقفر بيت من أدم فيه خل أي إذا كان البيت فيه خل فليس خاليا من أدم يعني ما فيش بيت يكون فيه خل وهذا البيت يعني لا يخلو أبدا من الأزاد الذي يوضع مع الخبز. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا الحديث صحيح الثريد اللي هو الخبز المفت ويوضع فيه من المرق وغيره خبز مكسر ثم يوضع في المرق في الشربة يعني معروفة ويوضع بهم بعض المرقب وأحيانا يوضع معه لحم قد يكون معه لحم قد يكون خليا من اللحم هذا هو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأخذ الخبز يكسر ويوضع في شربة اللحم أو شربة الطعام قال حدثنا علي بن حجري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله ابن وعبد الرحمن بن معمر الأنصري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ذكرنا هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبيه رويت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ هذا حديث صحيح ثور أقط الثور أقط هو قطعة من اللبن المجفف زي الجبن ونحوه والوضوء من الجبن مقصود به الوضوء اللغوي يعني غسل يدي غسل يد الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثور أكلت مش معناه ان بعد مكال الجبن ده راح النبي صلى الله عليه ايه ذهب آه لكي يتوضا لا مقصود به الوضوء اللغوي لغسل اليدين مقصود به انه غسل يديه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمرين وسويق يعني كلام ده صلى الله عليه وسلم هذا صحيح سيدنا أنس يقول خادم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل وليمة وليمة بتاع العرس على وسويق يعني عمل وليمة وعزم الناس صلى الله عليه وسلم في عرسه بصفية على إيه على تمر وسويق يعني مش لازم يكون تكون على لح ولكن لو قلنا الكلام ده في الزمن ده لا يكون كبيرا أولى ما بالتمر وسويق السويق هو ما يصنع من القمح والشعير كالخبز يعني خبز خبز كان يؤقل بالتمر فقط قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا حدثني فائد قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع مولى رسول صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلم أن الحسن بن علي وبن عباس وبن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم يعني ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا ذهبوا ل لجدتهم سلمة سيدنا الحسن بن علي وابن عباس وجعفر عب ذهبوا إليها فقال لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه طعام زي ما كان اللي كان بيحبه النبي صلى ويحسن أكله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني لا تشتهيه اليوم يعني اليوم لا تستطيع أن تأكله قال بلى اصنعيه لا لا قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر جابت شعير وطحنته وحطته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل الفلفل والتوابلة والتوابل فقربته إليه فقالت هذا ما كان يعجب رسله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله هذا حديث ضعيف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان طبعاً إحنا ننسق كل الأحاديث المسكورة في الشمائل المحمدية يعني نمر على بعض الحديث فيها حديث ضعيف حديث صحيح وعند حديث ضعيف نقول له حديث ضعيف عشان يعني حتى إذا لا إذا أردت ألا تأخذ به في فضاء الأعمال قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان وعن الأسود بن قيس عن نبيح, العنري نبيح العنزي, العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة سيدنا جابر رضى الله عنه رضاه راح النبي صلى الله عليه وسلم في م... قال أتينا صلى في منزلنا فذبحنا له شاة فأكل منها صلى صلى وقالك أنهم علموا أننا نحب اللحم يا نفس كانوا يحبوا الأحذل هذاك أنفس كانوا نحب اللحم طبعا الناس كلها تحب اللحم طبعا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن بن كدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب, من رطب فأكل منه ثم توضأ الظهر الظهري صلى, صلى الله عليه وسلم ثم الصرف فأتته بعلالة من علالة الشاء فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ صحيح. جابر رضي الله عنه أرضاه قال خرج رسله صلى الله عليه وسلم أنا معه فدخل على مرأة من الأنصار ذبحت له شاة استضافته ذبحت له شاة أكل منها صلى الله عليه وسلم أتته بقناع من الرطب من رطب القناع قناع طبق يوضع فيه طبق من الخوص خوص النخل ووضعت له وضعت له رطب قال فأكل منها ثم توضأ للظهر صلى الله عليه وسلم بعد ما من الرطب ديه توضأ للظهر ثم صرف أتت بعلاقة من علالة الشاء يعني أتت بقية من الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثني ونسو بن محمد، قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن عقوبة بن أبي عقوبة عن أم المنذر، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وننا دوال معلقة. أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ابن أبي طلحة الله على ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكله فقال رسول صلى الله عليه مه يا علي فإنك ناقئ فإنك ناقه فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فقالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصف فإن هذا أوفق لك هذا حديث صحيح. أم المنذر قلنا إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لنا دوال معلقة يعني لها معلقة يعني لها زورطة معلقة في في في في جريدها أو في الأشياء التي يعني عروش النخل. دع النفس اللي من من هذه الدوالي حتى المعلق ذي هاي ويأخذ منها التامر ويأكل صلى الله عليه وسلم كان يأكل يمين ثراني لا سيسى ويأكل ما علي راح نمسق لما هي علي فإنك ناقهم أي توقف علي والناق يعني آآ آآ حديث عهد بمرض يعني أنت لسه كنت مريض بالأمس كنت مريضة فلا تكثر من أكل التامر فعلى على على على مرضك هذا أن أنت شوفي شوفيته قريباً حديث عائد بمرض. قال فجعلت لهم سلقا وشعيراً السلق اللي هو نبات معروف كالجرجير السلق ده زي الجرجير كده يقع المطبوخاً زي السبانك وغيرها قال فطبخت الشعيرة مع السلق وقيل أنه نافع للمريض. أما الن مريض ويكثر من أكل التمر يعني قد الرطب يعني قد يؤذيه وقد يؤخر شفاءه قال حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا بشر ابن السري السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل حسن الحيس هو التمر يوضع مع السم أو الدقيق سم له دقيق ويوضع معه التمر وينزع منه النوى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن محمد ابن أبي يحيى الأسلامي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن سفيان بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل صلى الله عليه وسلم يعني أخي عبد صلى الله عليه وسلم من الخبز الشعير ووضع عليها قطعة طم طم وقال هذه إدمها يعني إذا مثلا الخبز بتاعي هذه الطعام أو الإدام الذي يؤكل مع الخبز قال آخر حديث في هذا الباب قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد ابن سليمان عن عباد ابن العوام عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام كان يعجبه ما تبقى من الطعام صلى الله وسلم قال شيء يتبقى من الطعام فكان يعني كنا أنه بنضجه وحسن حلاوته. باب ما جاء في صفّة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضّع عند الطعام. ومقصود وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه. صلى الله عليه قال حدثنا أحمد أبو دمانع طبعاً الباب فيه ثلاث الأحاديث. أحمد بن معيق قال حديث أحمد بن معيق قال حديث إسماعيل وأبن مراهم عن أيوب عن ابن ابن أبي ملاكته عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله خرج من الخلاء فقرب باء إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا كنت إلى الصلاة يعني ما فيش من الطعام وضوء أنا أمرت بالوضوء إذا أردت الصلاة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المغزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول صلى الله عليه وسلم من الغائط وأتي طعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ يعني دل ذلك أنه ليس من الطعام أو آخر حديث في هذا الباب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة فقال رسل صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده هذا الحديث ضعيف والمقصود بالوضوء يعني كما قلنا الوضوء هو غسل يديني قبله وغسلت يدي بعده نقف عند باب قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده ما يفرغ منه ونكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته